غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قَيِّمًا يُنْذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ ۖ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ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 لَكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْضًا وَهُم رُّكْنٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٍ ذِرَاعٍ بِوَصِيدَةٍ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ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 فَالْيَظُر أَُّهَا أَزْكَ طَعَامَ فَلَْأتِكُم بِرِزْدٍِ مِنهُ وَلْيَتَلَ الطَّف وَْيَتَلَ الطَّف وَلَا يُشْحرًا بِكُم أَحَدَا إِهُم إَفهَرُ إن عَلَيكُمْ يَرجمُوكُم أَوْ يُعيدُكُم فيِي مَِِّهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْذُنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ لَّهُمْ وَبُنْيَانُ الرَّبِّ أَعْلَمُ بِهِمْ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 قُرْبَنِ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِهِِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً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 وَضرِبِلَهُم مَثَلَغ وََجُ لَن جَعَنَا لِحَدِ مَا جََّتِْ مِن أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُ مَا بِنَفِي وَحَفَفْنَهَُا بَِفْلِ وَجَعَنَا بَيْنَهُ مَا زَرعى كتَجََّتَْنِ آتَت أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئاء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 وَلَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ فَتَغَيَّرْتَ تَغَيُّراً كَثِيراً لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً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 فَعَسَى رَبِّي أَن يَبْتَنيَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءً مَذْمَرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِمْ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 وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أَمْرِ ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُولا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَتَخَذّ أَيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً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 مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا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 فَلََّا جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَا غَدَا أَناَا لَقَدَ لَقِنَ مِسَّفَرنَا هذاَا نَصَبَ قَالَ أَرَأيتَ إِذ أَوإن إِلَ الصَّخْرَةِ فَإِن نَستُحُود وَمَا أَ سَانِيهُ إَِّ الشَّيطَانُ أن أَذكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَذَرُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قالا قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 وَكَانَ وَراءهُم مَلِكُ يَأْفُذُكُن لسَفينَةٍ غَصبَ وَأََّا الغُلَامُ فَكَانَ أَبَوهُ مُؤننَنِ فَخَشينَ أَ يُرهِقَهُ مَا طُغْيانَ وَكُفرْار فَأَردَناَاعَ بَدِلَهُ مَا رَبّهُ مَا زكاة هو اقرب رحما وام الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكانت تحته كنز لهما وكانت تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا شَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ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 لذَلِكَ وَقَأَ حَنا بِمَالَ لديَيْهِ خُبَر ثُمَّ أَتْبعَ سَبَبَا حتىَدَّ إذاَا بَلَ غَبَينَ السَّنِ وَجدَدَ مِ دُونِهِ مَا قََّ ل يَكَادُونَ يَفْقَونَ قَوْلَ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 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جَعَلَهُ دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وَأَنفِخْ فِي خَافِ الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَاهُ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا تابعوا كل جديد على صفحاتنا التاليه على صفحاتنا التالية.